إذا عطوا القرآن الكريم من القاهرة قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما يشركون أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ هو الله رب الوقود رب الوقود رب, الوضوط رب الوضوط أن من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجز أإله ما الله هو الله رب رب الجود رب الجود ولا مبعوث إلا هو أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ويجعلكم خلفاء الأرض أَيْلَهُمَا اللَّهُ هُوَ اللَّهُ رَبُّ الْعُبُودِ Surah <laughs> al